sauna hara suhqa o'sdra maygdar siyanigum معتي صابني يا امي المذبوح يازيد ke tahum ma yigda ga kida المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل أياد الملأ kebba qawiydum ya ibn al-zayyi ya al-mahsum والتسجيل والمونتج في استوديوهات ومؤسسة أهل البيت الإسلامي البيت الإسلامي هذا اليوم رح ناشي نوازفه الملعوني بذات حامت <متحدث> كافه سلبو يا أخو يا الهدوم أريدتك يا عباسي تقوم قام وينطاش blum! <laughs> دخيابو قابل ديانا من شفنا سهله تعدي يا, يا, يا وحاتيني سهم det jagged mom ginta azra qomr yel aitre shifnao ya افكار المهندس وارث الساعدي والمهندس محمد جبار اللامي